الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 لا ترون الجحيم، ثم لا ترونها أين اليقين، ثم لا تسألن يوم. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم